يالله ترشدنا على درب الفلاح وصعبه الزمان تفكنا مشاكله وتجعل مشاربنا من الجمه قراح ويبقى حلاح تنظيم مراكبنا على خير وصلاح لو كانت الأمواج فيها هيلة ZANG ترجيه يا راح في سكراح يا اللي رازقه ربي جانا يبغى القفاص رضي يعيش بداخله أما تستثيره يومنا اسمات الصباح ولا شوفتان الوادي ولا مسا Shema, is te hela. Allah zal